م ن ز ل ة الفراق بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف ابو ه ا د ن يقدم لكم هذه الماده الا ن ع م ن ك ت غ ي م م ا غيره ع ل م ا ء الصالحون م ن ز ل ة الفراق وهي من ا ل ص ا ف منازل الشارعين إ ل ى ا ل ض ر ح ومن أ ح ب ه ا إ ل ى الملك الشريف إ ذ يدخلها ا ل ع ج د متعلقا بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله ذ ل ك أ ن المؤمن أ ي انسان في فقر دائم إ ل ى الله سبحانه وتعالى ومن فقره ان يستعيذ ب ج ن ا ل ه و أ ن يستعيذ بجماله سبحانه من كل س ت ن الدنيا وفتن ا ل آ خ ر فمن هنا كان المؤمن الصادق و ا ل ع د م الذي حقق معنى ا ل ع ب و د ي ة ص ا ر ا إ ل ى الله أ ب د ا العبد العبد الحق هو من حقق هذا المعنى معنى الفرار إ ل ى الملك الكريم صحيح إ ن الفرار فيما يتعلق ب أ م و ر الدنيا قد يكون مخزيا وقد يكون منقطعا ولكنه إ ذ ا تعلق ب م ع ن ى التعبدي اي الفرار إ ل ى الله سبحانه وتعالى لا يكون إ ل ا ل ت ع في المؤمن ولا يكون <تصفيق> إ ل ا أ م ن ا وسلاما ا ولا أيضا يكون ل إ حتى ت ج ا ع د على ن ا ق ي ه ب ا ل م ع ن ا في الامور ا ل ح ا د ي ة كما بينا قبل فيما يتعلق بالخوف ع ي ث يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى ضابرة وقالت ا ا لا ع د لك ان ه ا ا ل ع ي ك و ن هناك ب اجمل لك ان ل ف ي ك و ن بينما هناك م التعفد ي و ن إ ل اجمل يكون لك ولا و ل ان تكون ل الله العلماء هناك اجمل ا ل هذه الايه العظيمه المتفرده الفريده في ا ل ق ر آ ن الكريم جاءت بسياق عجيب وذلك بسياق منل الخالق العظيم على عباده و ت ب ك ي ر ه سياق س ع ت خلقه و ع ظ م ت نسائه والسماء أ بملاها ب أ ي د ي و إ ن ا لممتعون والارض ف ر ش ن ا ه ا سمعنا الماسكون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا ففروا إ ل ى الله اني لكم منه نذير مبين ليس عبثا ان ينكر الخيار في سياق بذكر س ا ع ة الخلق و ع ظ م ة الكون ا ل د ا ل ة على ع ظ م ة الخالق بهذا الخلق و س ا ع ة الخالق بهذا الكون الواسع ا ل ف ك ي ع و إ ن ا لا ت س ع و د لمن يحتاج إ ل ى الجرار إ ن م ا يحتاج إ ل ى الجرار الخائف في أ م و ر العاده والخائف هو أ ح و ز ما يكون إ ل ى ا ل أ م ن إ ل ى السلام إ ل ى ا ل ط م ا ي ن إ ل ى ا ل ر ا ح ة الفار لا يفر إ ل ا من الضيق والحرج ويحتاج ا ل س ا ع ة والانبساط والله عز وجل هو القاضي ا ل ب ا س ب ح ا ن ه ولذلك اثناء الفراق في سياق يدل على عظمه الخالق وعلى تمكنه سبحانه وتعالى من خلقه و ق ه ر ه حياه وعلى سعه ا نسائه ا ل س م ا ة بنيناها ب أ ي ه و إ ن ا لممتعون ان يشعر ب ا ل س ع ة القوميه في عظمه الخلق حرق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ان الله واسع عليم سبحانه وتعالى فدعته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله و ع ظ ر ت صالح سوح ل ل ع ب ا د ب ر ا ح ة وطمانينه و س ك ي ن ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي يحتاج في ش ر ا ئ ه إ ن م ا يحتاج إ ل ى ا ل س ا ع ة ل أ ن ه يسرق من الصيد من ردم ا ب ن ان ن ب ص ر هذا المعنى ونبين ن س ا ل ك ه لحول الله معنى ا ل خ ر ا ر ومسالك هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ظ ي م ة التي لا بد للمؤمن منها و إ ن م م ي ذ ق ه ا م ا ك غنا وجمدا وتفجر بيضا وضيقا وحرجا قلت قبل هذا ن ا بد من م ش ي إ ل ى أ ن هذا الفعل فعل الحرار كان من ش أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن ش أ ن ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنه ل إ ن س ا ن في الدنيا والدنيا كن ملتزما الدنيا ضرب اله و ض ر ة ه ا ومهما عاش ا ل إ ن س ا ن نام و أ ن يعيش ضيقا وحرجا ل أ ن الدنيا هكذا ض ي ق خلقت للشقاء والسبب للعمل والاسد والابتلاء وهذا يؤدي الى الشعر يسعد ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن ي ت ع ب في ا ل ح ي ا ة و إ ل ى شاهد شعر ب ح ا ج ة ورغبه ش د ي د ة في ا ل ر ا ع ة ل ا يستطيع الانسان ان يستريح ع ق ا إ لم يؤمن ب ا ل م ل ك الكبير الرحمن الرحيم ولذلك كم من ز م ا ل و أ ع ل ا ه لا يجد في الدنيا ر ا ح ة ا ل أ د ب ولا وجدها ق ط بسبب إن كان ل ل ا في سبب ع د د وجود من يد الرجل لانه م ش ي ل ه ومن اجل اعدائه ماله الذي ضم اليه صداقته ومبعثه وعمله الذي ضم اليه عزه وصفاته في ذلك يجب في الشقاء فيحتاج من حين لاخر بل في كل حين يحتاج الى انفراد من مالهم واعمالهم ل أ ن ماله يفوقه وتحق ر ه من كل مكان ولان أ ع م ا ل ه تحكم د م ا غ ر والسؤال الاعمى لا يخلقه ي س ت ش ف ولا حق ف الواقع ان لم يقنوني بالله فسيعين عذابا فعلا في الدنيا واطلاقا الشرعيه فالعياذ بالله ر ح م ة للمسلمين وللناس اجمعين لمن س ت ع ه الله عز وجل أ ح د ا ل ص ح ا ب ة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وجده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ر ة ت ه في غ ي ه وقت ل و ء كم ا ل ر من بصر في ل ج في ا ل ج ب ل فوجد معاذا من زويا في ز ا و ي ة من زوايا النصر فحينما ا ل في ا ب ع ذ يأتي شيء م ج دخل م وكي النبي أ ه ح صلى الله عليه وسلم م الى فحينما دخل المسلم خ ر ووجد معاذا على هلحاجه الشيخيه قال له عليه الصلاه والسلام ما إ ن ج ا ك يا م ع ا د إ ل ى منزله في غير وقت ص ل ا ة من بصره شك هي اليه اشتد ي ن ه على المبصره عن المشمس قال م غ م و ط م غ م و ف تسولف حتى ان يجد له من ضيفه ف ج ر ة ومن ل م ه ف ر د فقال له هموم أ ه ل ت ن ي يا رسول الله وديون أ غ ل ت ن ي أهلتني فضاء به الامر ل ه ولم يجد بدا من ان يدر الى الرزاق الكريم س ب ح ان إن الله هو رزاق ذو ا ل ق و ة التي ف ق ر أ إ ل ى ربه داعيا ً شاكيا ً و ق ا ل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ع ل م ي انت دعاءا إ ن قلته قضى الله عنك بينك قال بلى يا رسول الله ان لك ظن ق ل و ه من علم شيئا وحده الدعاء ا ل ا قلت اشرك الله غني واخبرك به ففادح دعاء بذلك وقال ذ ل ى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهل والحزن و أ ع و ذ بك من العجز والكسل و أ ع و ذ بك من الجبن و ا ل ب ق ر و أ ع و ذ بك من الكفر والفقر و أ ع و ذ بك من قهر الخير أ وقهر إذا غدأ بكثين و ا ل ر ج ا ن وفي روايه اخرى ص ح ي ح ة و أ ع و ذ بالامن ضلع ا ل ح ل وغلب ا ل ح ل ضلع الزين الضلع هو فعل ض ل ع و ل ع ا ن يجب ان يكون هناك ل اشخاص ل يمكن ان ل يكون ي ن ا ك ا ل خ ا ل ص يمكن ان ل يكون هناك اشخاص يمكن ن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ف و ن هناك نعود ما اشخاص يمكن ان يكون هناك ل ا ش ن ا ل ص ي م ك ر ع ل يكون ه هناك اشخاص الاستعاذه لله هي الفرار الى الله عينه الاستعاذه ر عنه ا لله من كل شيء هي الفرار عينه ا ل الله سبحانه وتعالى ل أ ن ا ل ا س ت ع ا ذ ة هي طلب ا ل ا م ا ل وطلب اللواء أ ن يطلبوا س لأ ان, أن يدخلوا الجوار الشريف يعني الحلاله الربانيه والحب الملكي للعادل من الله عز وجل لعبده المستجير المستعيد الفار إلى الهل والغم ومن ا ل ف ت ل والحسن إ ل ى الله عز وجل المؤمن من ج د ه د العلاقه على, على الاستيمر ولذلك غياب مثل هذه المعاني ا ل و س ي ط ة الجميله ل ن ي ه م هو من أ ه م ا ل أ س ب ا ب ا ل ر ا ئ ع ة في شيوع الأمراض ب ي ة و الاختلالات ا ل ش خ ص ي ة ا ل م و ج و د ة في ج م ا ع ت ا مكانش ممكن ينائمهم و ا ل م ع م ر ا ك ا ل م ف س ي ة و ا ل ع ر ب ي يجي ة الجديده عندو يكون كانوا ا ل ن ا س م س ل م ي ن م ؤ م ن ي ن حق مؤمن ي لو كان المؤمن يتقن ا ن ف ر ا د الى الله ويحسن كيف يسر انفراد الحال الربحي انفراد ا ل ش ج ا ح ل م ي جده الى رب الكون لوجد هلسانا من كل داع و ر ح م ة من كل امل يغيبه او يضيقه عليها الدعاء بحد ذاته الدعاء يدل على نصيه ف العبوديه وعلى اليقين الوجود ل د ى العزه حينما يظهره الى الضرب و ل ا مقر منه إ ل ا اليه ولا من جاء منه سبحانه وتعالى إ ل ا به له الجلال والجمال س ب حينما ا وتعالى ن ه ح قال عز وجل السماء بنيناها بهيئه وانا لموسعون والارض فرشناها ف ن ح ن ا الفائزين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ص ا هذه الفرق بانها ن ت ي س لان الله عز وجل هو الذي صنع كل هذا فسير اليه اذا كان معكم هو سبحانه الذي لا ا س ن ا ق بعلمه و ساعد و تنجح في حيائها ما شاء الله حتى إ ن الارض منها ك ح ر ق ة في بلاء كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فكما ع و معلوم في ض ا ء ف علوم ا ل ا ر ى ل نسبه الارض الى الفضاءات ا ل م ن ت د ه في سماء الدنيا ح ا ل ن ق ط ع حتى لا تظهر في اي م ج ر ب ة انت خليت المدى غير ا ل م د ى ا ك ت ش ا ح ا ل م ن ت د ه في هذه الفضاءات بعين السباق ا ل غ ر على حال وقت حلقه ة وخصصتين طيحه ا ل أ ر ض ك لها ما ع ن ا ه ا ل س م ا ا ل د ن ي ا وكواكبها و ا ل ع م ن ي ا في السماء بنيناها لاي و <نافوه> انا لاموت نقطع ن انا هم كم من, من يجينا ويجيكم الهم جان الله واديكم من الهم والغم منين شيء انا شيل الهم والغم ما كان متعلق بالطيور او ل م س ا ف ر الدنيا او في ف ر ن العباد او باي شيء ما بغى يكون هل يكمل الهم الدنيا شيء جيل الانسان في حداقه ضعف ب وشنو يحضر في في لان ع ب ل ا الوقت ي د ف ي ر ك ا على المشكله و ديالين ل وفي ل م و ه المشكله امام م يكون ح لان مبني ا ووصول م في ا مكان معين د و م وفي زمان ل معين كل شيء ما ر أ ت وحدها كان معين في خ د ن ا ت ه او ق ص ا ر خرطه او و ل ا د ه ح مسير او او يعني باسم ر ي ك ما بنحييه سنه ك ي ت ما كان خير ابنك لا يكون الا جنسيه صغيره فانه يخضع كلها بلادها ومن الجنسيه ليضرب نقطات حلقه في ثلاث نقطات محلاها ي الحب العظيم واسع ف ا كانت هذه الاخطاء انا ص ح لا أ ك ا د أ ب تولى و الارض تكون غير ه س ل م ه هي ا ل أ ر ض كلها لا يتعسل ما كبر مسلمه ان تتشمس ا ل ق ر ا والقران يرى ان م س القران في ن ي ز ا ن ا ل ع و د فالله عز وجل ي م ت ل ه في جلس من الليل ي م ت ل ه من ا ل أ ر ض عندي ركزه قليل ويرفعه لتتامل السماح و ا ل س م ا رحب لنا بالايدي وانا لموسيعون لانه يعلم اننا ي ش و ر المؤمن أ ن كون الله البشيع ف ا ل ح ذ ر ا ء ويعرف مستشر هذا الانسان حينما يسير الله بهذا الكون يسرق شيخا ويقرروا ح ق ي ق ة ج و ي ن ي ة ر ب ا ن ي ة ع ظ ي م ة الشيله تتجر كتاب يمسك انت مشتري ت ه ن ي ك وضيقك ربك يقولك انت مشتري والارض ومن فيها ر ب ك ك ل ف م مستاصفين وزوجي السيرك اللي يجادلوكم الى ان ت ر س ا الرب ر ا ا ل م ك سيساوي ولو عند الله خرجوني من حيث ا ن ح ي و ي يعني من حيث ا ل إ د ا ر ة ي ن الكون هذا ك م ي ل عن ك ر ط الله عز وجل راه بين ب د ا ي ة ا له وزر د نهايه له راه عن د ر ط حل بين الصفحات تلك الجهه ا ل ل ي ه لا تكاد ان ي ت ك ر ه واتمحن معها الرب واتدعيت البدايه هي بسرعه تفضل تفتحيه ادوار السماء وتشعر بالتنكوات الفسيحه الى الله عز وجل اولا تفقه الى ربي الذي يدين كل شيء الحيث ايوب ل ارجع عز وجل سبحانه وتعالى خلق السماوات والرب خلق الخالق كلها ولم نحن ومن ل بعد ما خان على الحكم عن ج ل و اليوم سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون الا بعلمه لكن يجعل رقصه ت م ن ك كسوه خطوه رافعين لله عندهم كل شيء يقع في الكون دقه او ج ل ة كبره او ك ب ر ه عظمه او عاقره كل شيء وقع رافعين وما وقع ع لك شيء فلان ابن فلان وقع لك شيء لقد وقع لك ب ع ل ن الله عن الشمال والكمال جل. فقال ك الشيء السجن عن ربي فقال لك ان يقع لك ما وقع لك فمن ي ق ع شيء السجن عن ربي ا ل ز وجل ا ك ر ي م منه فوقع بعلمه هل ه ثم وقع لابنه فهي شمس سبحانه ع على ذلك الذي ابدا لا يقع ر شيء في كونك الا بعيده في بثلاثه وهذا ما ابتلاث اليه منه البط واليه ا ل م ن س ا ن الا لله وان اليه راجعون هذا معنى فان ابتلا منه الامر فاليه سبحانه وتعالى يحوز ويرجع واليه ينتج امر كلي شرك ت ح ق ي د ا ت هي ل ك و ن ا ل د خ ي ق ه ا ل و ا س ع ة و ا ل ش د ي د ة يعني ر ف ع ت ا ل ك ر ا ن هي للكون كمان ل ملمخ بها ع ل م ه ك و ا ن ج ا ه بكلياته و ب ن ل س ي ا ت ه جميعا جميع. لا يكتب و لا ي ك ر ف عن علمه ولا عن حسنه ولا عن عمله شيء、ورد. في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى وهو س م ي ع العليم الله عز وجل ينزشئك أ ي ه ا ل ا و ي خ ر ج ك من بيتك ومن عرشك الى ساعه عالم السماء بنيناها ب أ ي ن ه وانا إ ن لن اوسع لانكم لرب عز وجل خيازيا ان يكونوا جحله من ادم لا ي ق ص د ك واذا يتخيل في تعبير الكون لا يستر في التاريخ وحاول ا ي ح ض ر ا ل ك و ن واستحل ع لا يحيط بالكون الا رب الكون فهذا الكون فسيشمله هذه الارض التي ت س ن جعل هذا كافرا ن و ا ل ق ر ش يدل على ا ل ر ح ع تعبير ح ل ق ر ا ن هذا ا ل ت ي ا تعبير مريح يبني بالزلال الى الله ربيت عليه ف حسن ب ن ك قلت لكون ا ل ن ي ل ه القدس سماء واسعه كون ربي واسع في و ر ب ل م ه د ة فرشناها و ف ر ش ت فرشا و ا ف ي ة و ر ي ح ة وتوازنه فنعم ا ل م ا ه د و وكل شيء يمهد ولذلك سمي المهد فرش ماسا اننا هو غالب على السكراء والسكينه و ا ل ر ا ح ة وهذا ن ع ن ى ل م ه د ي ولذلك سمي المهدي ا ل ص ب ي ب ا لانه مريد لانه سكر ب ص ي ه و ي س ا ح ا ل أ ر ض كلها لك يا ابن هذا المهد مهرج و ط ع ق ذللا لك و ن رسلنا وجعل لك فيها خ ل ا ئ كل الخلائق الموجوده على ا ل أ ر ض اخدمها ب خ د م ك اي و ل ي د ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وخلائق ا ل أ ر ض م س خ ر ة ل ل إ ن س ا ن وللانسان حتى وعشى أ ن يتفرغ ف ا ل أ م ا ن ه التي أ ن ي ط ت به ل إ ب ا د ه الله الواحد ا ل خ ا ص ذ ك ا ه هذه المخطيات ا ل ح ب ا ن ي ا ل ك ر ي م ة والفكريه كرم ا ي س ي م وعظيم الذي لا يمكن لاحد ان ي س ر ي م شيئا فلا ينبغي ان تشعر بالحزن ن اي ان تشعر بالحزن ولا بالضيق ولا بالحرم في دين الله وكون الله تسليما هذه عريضتي وهذه ديانتي وهذا المولى جل وعلا هذا أ ر خ ص الذي خلقه بهذه الصفات وبهذه ا ل ا ح ا ن وبهذه الكمالات وبهذه الجمالات لا ي ف ق المسلمين يذوق هذا و ي ح ر ف هذا أ ن يشعر بضيق أ و بحرج في ل د ن ي ا ولذلك قال عز وجل أ ا ترزق الى الله سر من همك ومن غمك ومن ضيقك ومن حرجك إ ل ى ربك الذي خلق لك هذه ا ل س ن ة و خ ر ق لك هذه ا ل أ ر ض وكان سبحانه وتعالى عيسى وسيله وهو على كل شيء من وغير وفي منتهبه في وفي من ه و ف ي خ الحياه وغير ذوي ك الحياه م كان ا ل فكيف تحمل ا ل أ س ب ا ن ما يحمل الثقه له في ه ذ ا ا ل د ي ن إ ل ا جالس ص و ر ة لتدمير خ ي ا ل ديالي الا م ت ف ك ر أ و تخيش واحد وتغير طاعه يحصل على ا ل ر ش ي و ش ن ي ا ا قدر الله وتذكره بالله عز وجل ومنسمعش سدود ا ل ي هو بنيه سدود الليالي حركه ا ل إ ن س ا ن اللي ر ك ب على ا ل س ي ا ر ة و ه ذ الخرشنه دياله على ك يعني هو مزدحم ي ر ك ان تقول له ه س ذ ا خيارات لا زال كنت بيد قلت له كذا أ و كذا ل ل ه عز وجل جعل لك الكون كله هو س ي ا ر ت ك التي في تسير ه فعلا كون كل ا ل س ي ا ر ة يسير يسير الى غايه الذي اختره الله لها وانت ر ا ت ب في س ي ا ر ه ا ل ك و التي يقولها الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى ولا هو مرفع منها اني ل ي ر مره مان على ح ف ي ر بارد يدعي ر ا ف أ خ ب ر الحصير في صفحه عنقه ووجهه هذه الصلاه ح السلاميه من الاخر في احترام اخصر ل ت الوجوب ل ا و ا ل ع ن ي ا إما تراكه ت س ن ثم ر ا ه و ت ر ك ل ا ج ة ا ل غ د ي ب مهما ش ل ة م ص ي ل ة في الدنيا لن تحلو أ ن تكون على قبر الدنيا وما ا د ن ا لا شك ان عند الله ولا تلاحظوا انما مصيبكم لعياذ بالله من اصيب فيه. الله من في دين اذان الله و إ ي ا ك م من مصائب الدين واسمه ي ب ه في ل م ن ا انها ج ا ر لعياذ ا ل ل ه إ ل ا ان يشاء الله هي م ص ي ل ة في الدين من امتليت اليه وخربت عقيده وخربت ل و ك و ش و د عن ذ ا ب الله بعيدا ً بعيدا ً غير قريب هذا قاعد هذا ي ق ش ى عليه وكان اولاده أ ن يسر إ ل ى الله عز وجل قبل فوات ا ل ه و ا ن أ م ا مصائب الدنيا فالله عافيه لنا ان من ف ي القرب اذا س أ ل ت م الله قالوا العاشر من عاشر ي س الله عز وجل من مصائب الدنيا ومن مصائب الافح والحياه المؤمن الذي يصاب في امل دنياه ماله او اي شيء نشيطه الاولى م ا يحمص مره لا يلوم الحزن ح ا ة ا سياسيه القائله اصبحت نفس الانسان ابعدها وينبتها يعني استدعاء الحزن غ ي ر واصبح الحزني ممكن انما لا ي ك و ب ا ل ب ا ع لابد منهي ا ل ح ن فيه كل حزن ف م ن ج ل هو الذي ي س ت و ن ع ن ا ل إ ن س ا ن إ ل ى د ر ج ة ا ل ظ ن و ف إ ل ى د ر ج ة الياس ك ل ع يمين انه لا يحاكي من ر و الله إ ل ى القوم بشكل الحزن يلقى في روعهم خلقت يقف في الحمام نعود ولكن الى فيه ولكن الممثل يلزم الجاهل انه يسير إ ل ى الله عز وجل لذلك سريع لنا الصراع إ ل ى الله عز وجل الواجب العلم انفرار من الهم والغم ن تجد ر ا ح ة عند الله و م ك ع ب و ج م ا ل و ش ر ف ا ع ا ح ب ا وهو مجرد كما يقول كهقط ل ا ل ي ب ه يعني يسبق ثنيان ل ا ن ا ل ظ ل م ة التي ركب بنفعتين اثنتين ت ق ل ي ه م ا لله عز وجل تحسن ر ب و ع ه م ا وتبكي على الاولاد ساجدا داعيا ً شاكيا ً بعد ا ل ث ل ا ث وبالفرقه تجد نفسك حد ا ص ح ت أ ح ق ت ما تكون من الفم والغم و أ ن ش ط ما تكون ك أ ن ك خرجت من قبضين الى ب ط ن ربي ت ع ل ى كريم سبحانه وتعالى و ا ش ت ر ك في هذا الحديث ان يتقمنا العبد من النار باش ي ق ب ل ن ل ي ه و د ويكون قبريتين اللي تيجي لوحدي جمع الصدور تيور بحتي الثاني فاك هذا ي الاستقلال ك ن ش ي ر ه تتنو الذي و عطاو ب يصيب ان ي ب د ي الانسانيه بيالو ف ايضا الا ما يصل يطيبه بالمعاصي والسنه لكنه ا ت و قادر انطرار على لحظة ج و م العدو والعدو لا ي ك و ن ان ب يكون م خلوجه اقراعك ل الى اقرار من ل الشرطان وما تكون ا سريع الاحترام الا ان يصيبه ت ح س ي ف ا من الجنود ولنا في القران مثل عزيز مثل القرآن طالوك وجنود فلما فصل طالوك في الجنود قال ان الله مبتلي بنفسه فمن َ ل شرد ل ِ ه ُ فليس ََِْ ل مني ومن لم يطعمه ََُ ف َ إ ِ ن َّ ه م مني ا ل َ م ِ اخترق غرفه بيدي ف ش ر َ و ا منه الا قتلا َ منه ف َ م ا ج ا و َ ه هو و ا َ ذ ي ن امنوا معهم قالوا لا ط َ ق ه لنا اليوم ب ج ا ل َ م ويوسف ق ا َ الذين ي ظ َ و َ ا ن ه ِ ملاك الله كم من ف َ ه خليله غلبت فئه, فئة كثيره باذن الله اللهم ا ن ص ى ب ع ج ي ب ومن أ ع ز ه ما يكون في ن ت م ا ي ك ل ش فيه. ر الخيس قال صاروخ ملك بني اسرائيل الذي جعله الله عز وجل ملكا بعد أ ن طلبوا أ ن يكون عليهم ا ل م ل ك و ن يجاهدونها تحت ل و ا ي ه كانت في س ف ر لقتال جاريه وجروب و ق د يقطعون وحد الوالد ربي ع رب ولكن عطت بني اسرائيل امرا لا يكفي فشربوا المبين أ الا قليلا منه يعني في عن الصديقين من المؤمنين حقا هم الذين صدقوا و ف ي ه ملكهم ولكن ن ت ي ج ة هي انه ح ي ن م والده الحديث لما ل ق و ل الشركاء هذا كلمه خلفيه ماء ا ل م ع ط ي ة و إ ن ه ل ر ا ء ا ل م ع ط ي ه حاول ابن الهول الناس يشربون ا غيره فكما اكثر قبل ادم وعلي السلام ولنزلوه م الغير من ط الى الساقيه ل ف ق ا م لهم ذلك فئه فشعروا بحجه عن و ا ج ب ف اعداء الله وشعروا بزياده مائيه الله فالقوس السريع أ ن الله يعرض ان الذين يشرعون فشعروا بالقوه والعزه م ب م اما بعد بهم واحسوا ه بمائيه الله عز و ا ل ل ه و الصبر ل ل ه مع ا ا إذن لا يكون إ ل ا إ ذ ا أ ح س العبد بالمقالب يعني ا ل ص ر الصبر لا يكون إ ل ا على الاذى في حين ان الضغط يمكن صارعه و ب ع ض الاذى لا يكون إ ل ا إ ذ ا كان ع ي ق ي ن ل أ ن ن ع م الصعوبه ل م ا تفتح ن ن ع م الصعوبه فتفتح عويض الرباني طبعا الرحمن ولا يقصد هذا إ ل ا ب ي ق ي ن ي ق ي ن ف إ ن هنا كانت هذه الحاله الحاله هي اهتماميه قطيعه مده ثلاث من سورهم اطاعوا ر ب ه ولم يحصلوا ان يؤخذوا الى قليل من هذا ه الحي هو الذي لا يشاربونه الى قليل من هذا إ الحيوانات من نيبليهم من نيبليهم من خلوه ن يجرى في الروح ينسى فرقه على الزمن والاحس الى علق يربحه الى العلقه فين ذكر الصيف ا ل ت ر ا ث يدقلك الى ا ل ت ر ا ث ويصبحك إ ش ف ا ع ه خلفه الى مره لجلادك رافوس قيل لك ا ل ف م ل م وما يحصلوه ع ل ا لانك تشتري ت ر ا ث و ت ت م ت ش لو كنت ت غ ض الروح لاجاب الروح منك السراب ولاستطاع الروح أحضر. أحضر. أحضر. الترار. الترار. الترار ان بها ي ص س ر الخد ر من ا س ا الجسد التراب س ا ما يرغمك الى س السماء ي الخيران وتبين ت ع ل ن ت م شده ك ه ر ا من ه ا ذهبت الله عز وجل ب م ن ز ل ة ا ن ص ر ا ر لما تكتفت ا ل ع ا ن السماء أ ب ن ي ن ا ه ا ب ه ي خ ي ر ت نرقب ولكن عيش اشواك ل خذ ت ص ف ر ه دين دي ي ا ل ر ي ا ض ة ا ل ر و ح ي ة تذكر وتدبر ب ش ر الله السلام علينا خ ا ر ل ي ي ن و إ ن ا ل ن س ف ع و ن ولو ب ر ن ا ه ا فنحن ا ن س ف ع و ن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ت ذ ك ر و ن ت ذ ك ر وتذكر اليوم وغدا كل ر ح م عيش ن ي عرق عيش في شوم جديد ا ل ق ك الله فيه مع اللوم الكريم في الصادق الخبير تخف شيئا فشيئا فشيئا حتى ت ص ل ح ح ي ن ي ذ الياقى بالقرار الى الله فسروا الى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين و ا ل س ب ي ر عزيز اني لكم منه نذير مبين مع العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بشير ونذير لان الله سبحانه وتعالى ي ت ك ل م على ن س ا ن النبيين محمد بن علي الشرف كلهم كلهم انزل لهم كل لهم ي ل ه م م ب لهم فكيف يكون ن ب ي ل ا مبينا ف ق ه مع انه كثير ح ي يعني ن السياء ا ا ل يختب ظ ر ة ولا ي خ ت يتضبر ب بلاد النساء السياء الزلاق العظيرة من مكفرح من فوقه وذو تحت يعني من الخوف من ا ل و ا ت ع بدلائلها وزلائلها ومن تحتك وحواليك واخر وما فيها من كل توزيع اثنين هذه الدلائل حجب ورحمتك َ ل ا تدبرت وتتدبر َ و ت ب َ ع َ لك سبحانه وتعالى وانا اني لكم َُْ نذير َ مبين ُ وقد ورد في ا ل ق ر آ ن لا يتعلق ب هذا المعنى في خ ي ا ا ل ن ظ ا ر ة ا ل ع ي م وذكراه اراد لذلك قوله عز وجل يتفكرون في خلق السماوات والارض ح ل ا م نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عددا م طلب ش ي ن جل وعلا فقنا عددا لان من تدبر الكون ت ا ز ي ع ف ا ل ن س ب والزياده يخاف فاذا خاف احد ب ا ل ر غ ب ة في ا خ ت ل ف فسروا الى الله في عد الكون سبحان الله العظيم والانتباهات ا ل م ك ا ن ي ة والزمانيه وفي إ ح س ا س ا ل و ج و د ف ي حذاء غريب لو تخليه ك ه الجد كيف هو نقطه صغيره جدا يحدها ذ ل ي و ع ل ه ا ل إ ح س ا ن من ك و ن فتحتل ا ل ي ن بدا هذا ك ل ه و إ ل ى أ ي ن ينتهي وما نسبتك انت منه ي وقد الملايين من البشرية ت ازلفت ا ل ج ن ة واعدت جهنم الحياه بالله غيب وغيب والانسان من غير ا ل ى غ ي ه من غير العدم الى غير اليوم الاخر بناهما حياه عاديه خ ط ي ر ة في كون ذكي عادات عزيزه فعلا يشعر بالخوف ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ف ر خ ن ا هدفنا قل انما اعظكم بواحده ة ب ي قل م ان تكونوا م ب ا ح د ة أ ت ق م لله لكنا وترابا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنه اذ إل هو الى نزير اللي بين يدي عذابكم التفكر يفضي الى ن الخوف والخوف ي م ل ُ ق َ ل َ ك َ ر َ غ ب َ ة ً في الامن بالسلام لانه من قلبك لا ل ا م تتقل نجد حرجه بالسلام سمع الامن لا تجد الامن الله السلام. السلام. السلام. السلام. اللهم الى س اذن م الا س ل م عند راس ل ل الامن م س ب ح ا فهو ت ع المسالك ى وهو س ن إن أ ل ع د المثالف تذيب الثقان ن نمسيهم الاول ع م نمسيل تذكره المثال ا ل أ فهو معرفه المعروف وانكار الانثى لا يبتلنك منكر الظنان إ ذ ا ت ع ر ف الناس عليه ف إ ن المنكر لا يتحول عند الله معروفه فالمنكر و ا ل منكر ابد فاحذر ان تنقلب المفاصل بين يديه حينما يدخل المنكر كما ت ش س في ه النفس ش و هذا لا يستحم المعروف معروف ولا يستحم المنكر منكر في كتاب ا ل ه وفي س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي ن ك ا ن ه اسرائيل سمي المعروف معروفا ل أ ن الناس ي ع ر يعني م وكذلك ف عارفة مثل مجرود اللي معروف يحيطون هو من ت ع ر ه ا هذا ل ولمه و أحد المعنى السرعي ذ ل ك موسى تحدث عن الخير فتنه معروف وتحدث عن الشر فتنه منكر يعني المفروض ع ن د ن ل ان ن ت م أ ن ه يعرف الخير والشر م ا يعرف هذا الامر فقارن م ع ر و ف معروفه ان يحسوا الموجود بين الناس والحقيقه الاجتيازيه المتداوله في مجتمع المسلمين والدار المنكر هو ك ر و لانه غير ضمرا فهو ليس ساسع شداوله لا ولا بين العباد فهو يتحدث بينهم تعالى ا والفتاج المضور والمعروف ف ر ع ي والممتع لا تتعرف ا ل م ل لا ت ت ي ي في وحده لا تسرق وتصحى لا تقبل منه إ ل ا ا د ا ي ة ع ر ض ا ل ه د ا ي ة ت ل ت ق ل ل كثير من الاحيان كيف توجه الناس مصلحين هذا المصلح ي ش ي د و ن ا ف ي ئ ا لتخطر فيحتجونها ل و ا ق ع التاسيس عن حفره الصحيح فتعارف الناس على المنكر حتى ت غ ي ر ا لقوم خليهم إ ذ ا ن و ا ب ا ل ص ب ل ن المراه السوره والانبياء هي مو ا ل ك ا ر ي ع ن ه الذي زر فمزق ه فهو ع ه الفراري الى الله هنا يدعوك انتشار ا مجرد د ر ج محال وزبطني شيخ ا ل ط و ش ه من فرد عن جدته انه لا يحسن الروح الا بالطوشه و الله ا ي والدين لبلاد ظلمات كونها عز ا الله ع وجل حي الخيوم المدبر للكون والكل ش ر ي و ق ن ا و ل س ي اول يا قاومي ابني بلغ وشرسي وقع بدلو ف ن ي ش ر س ي فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى ولكنه ياذن العباده بسلاحا وعند ا ل س ل ي ل ه بسلاحا فباقي المنكر عند الله المنكر والمعروف عند الله معروف ف ا ل د ي ر ا ل ر أ ي ل ل ه لكن ا م ن معروف ديني معروف به والمنكر ديني منكر ف ي ن ي وخليني و ا ق ع ي ا ل خ ر ق و ش ل ل ض ى وتبدل على دين الله ل أ ن ه ا ب ذ ي يبرك هذه سيتصرف بين العباده سر الى الله من هذا الواقع ف ل س ل ي م س من الباطل الى الحق ا ل ث ا ن ي ف و اليه شر اليه كالزود يقين الحماس لكنها في العشاء واضحه وخصوص بدايه ا ل ي ر ا ق الى الله شجاعه وجراه تترجع ا ل ع ل ا ج في ن ق ي ه اعواجه النبغاء وتقول جلى هذه ع و ش ي ه ذ ا باطل هذا فساد ان ل تقل و هذا ذلك ام حصل كالطلاب صدرك وتقول هذه حتى لا يستفي الذكر انحراف المنحرفين واعوجاز المرمشدين وعارف ابنك عن حق و ا ل ط ي و ه خ ي ط ا ملايين عن طاقه لانك فررت إ ل ى ربك وتجلس منه لتقوى ا ل ه سبحانه وتعالى سبحان حبتك على حق, حق حق فيه على ل و م يمكن للثروه ان هذا نسمع من مساجد الجيران ا ل الله انا بربك تاذي المسافه لانهم شعور ان والا فالشر له ابناء وله ليوح وله هيئان واحسان ومؤسسات حتى حاجات الحج الله عز وجل فوق كل شيء فوق البلاد وفوق العباد على عرشه سبحانه و ت ا ل ى لا تجنبك وحاش الحسنى لا يستفيد ذلك شيئا من الغفر في البيت م ع م ر و ماعمرو فبامرك ا ل أ م ر و إ ن ن ا المالك الحق في كل شيء هو الله حقا ا ل م ث ل الثاني و ه و أ ن ص ح من ا ل أ و ل أ ن تفر الى الامل الى العمل ل ن دائما تستطع تخلص من منشارات لكن تاكد من منشارات وللازمه اللي ج ا ك م ه هو الخد وخدمه وكفشي يقول الله ان هذا ا ل م ر ب ع ي ن المنطقه ل م س ي ه ش ب له ت ب اردح س و ا ك و ب ا ل وما تقولش ي و م غ ض ب ج ر ه من الاماني من ا ل ع م ا ل ا ل م ت ا ج ر ي ا ل م د م ر ة ل ن نفسه عنا ركن كايده عنا انوار اليوم ص د خ ه اليوم غزه زبن ترك هد ذ زبن زهد عمرت نفسه في ولا سوء فكنت الحجاز ينعم ا ل في رجل د عيني في دينك وصلاحك واخوانك ودعوتك واخطائك للناس واهلك ل ولغيرك ا حرج بالخير في الذي فيك فحرك بالمعروف في الذي تعرف وادعو إ ل ي ه واحمده برغم الامل الى العمل مشتاقين ان همومك ي ح ل م ا ل ا م ن ل أ ن ا ل أ م ل سيجي فيه ديال ادريس فيه ديال ا ل س ي ل ه والحين تمشي لاعيش ان ه م يضربها لك ما تصور هي ا ل ا ن ا ويزيد خليك تخطط لا ي م ك تخطط ان الضرب يشغلنا ي ج ي د هذاك حد مش عارف همومك سير ن ا ل م و ن لنا والدليل على اننا نجوت اننا نحس بربك ح د لا نحن بحمام نشتغل راك بقي تحل الشيطان ك ب ر و ك عنك عفرا وكفر عنك قيرا واخرج من هواه الى م ج ا ل سبحانه وتعالى فيرغب من الامل ا ل ج ا ف ي الى العمل الظاهر الواقع الحي الممول والشرع و ا ل ا ش ت غ ا ن ت ش ع ر بالشرع و س ت ش ع ر ا و المؤمن الذي يجعل هذا ا ل م ن يجعل ه ل م ؤ م ذ ا المؤمن يجعل هذا المؤمن ي ج ل هذا ل م ؤ م ن يجعل ه ا المؤمن يجعل ه ا المؤمن يجعل ا ل م ؤ م ن ي ج ل هذا المؤمن ي ج ل هذا ا م ؤ م ن يجعل هذا المؤمن يجعل ا المؤمن ا ا ل ن ع ل ا ل م ؤ م ن ي ج ع ه ا ا ل م ؤ ن ل ا المؤمن يجعل هذا ل م م ن ل هذا ا ل م ؤ م ل هذا ل م م ن ي ع ا ا ل م ن ل هذا ا ل م ؤ م ع ل هذا ل م ؤ م ن يجعل هذا ا ل م ؤ ن هذا ا م ؤ يجعل ا ل م ؤ م ن ي ع ل هذا ا ل م ن ي ج ل هذا ا ل ن ل ا ا م ؤ م ن ي ج ا ل م ؤ ع ل ل ن ي ا المؤمن فمرضى ا ل إ ن س ا ن والله أ م ر ه عجيب يتبخر ل غ ي ي ل ي تبخره ا ي ا ه ن ا ك تتبخر ب خ ر فلا حصله عبد ا ل ل ي ل يخدموه ا في الخبز بقائك مع ذي الباب تتجاه العبديه الحصله فلا ينبغي للمؤمنين ان يفرغ عمره في ذلك اعظم كل عطاء ربي عنه و ي ط و ب ه رقما في هو الدقائق في ثوان تشعر كما قال شاعرهم بقاس قلب المرء ق ا ئ د ه له إ ن ا ل ح ي ا ة دقائق و س ا ن ي ه من ا ر ف ع الحكم التي سمعت بحياتي في التمثيل بعمر عشر يعني التبقر يزكى لينشر لو انصبت ا ل ي س ا لوجدتها تنطق بما تنطق ا ل س ا ع ة ا ل ج د ا ر ي ة س ا ع ة الجداريه لما تضربت اليها فهي تنبئك عن فواكه الجد ن تقول لكم شاشاً شاشاً ينبغي ي المؤمن ان يصرف ن ل ا د ي العمله الصعبه ا ل ا فلاشاً؟ م ت ع ج ي ا ل م ه ن ي لا شيء مهما كان تاجيل اللازم يجبسك هو ي ج ي س ك في نهار كامل المقام يكون ف ي خ ب ر ه ف ي ح ق ي ه يكون سيدات من الشباب يخرجه من البطانه الى العمل هذا مستسلم ن مسالك ا ل ش ر ا غ ا ل ش ر ا غ الذي يصيبه المؤمن ع ز ة وردعه المسلك الثالث أ ن تفر من ا ل ر ص و ل الى العلوم تعود ب ش ر ت ب الامور في الاول اشتمت ع ل الناس و ع ل م ه ا ل ح ل ه ا ل ب ت ر م ا ق ل تمر ح بالخيانه به و تقل بالخدمه لمرحله الترياق ان تترمي من الرسوم الى العلوم الاستغلال في الاحفاد من العبادات فيها شان الرسوم و العلاج او كما يعبر بعضهم الاحفاد والارباح نحن جميعا شماركم العبادات ب ع ط ي ح س ي د سليم عن ا ل ا ن ش ا ن ت أ م ل ا ل ع ب ا د ا ت هذا خلص ا ل ع ا ل م و خ ر ج من العمل ولدت الشرعي وابخس العشق والاختنا في القبر بحمد الله أ ن و ج ن ه وجد الحيطان يهديه ب ا ل أ ش س ا ن الى ا ل ع ب ا ن س ا ن م غ م و ن الرسوم يعني انت ا ل أ ح س ا ن ا ش ا ا ن ا ل ص ل ا ة اشتروا الصدقه اشتروا الاعمال اشتروا ا ل أ ف ك ا ر اشتروا التسابيع اشتروا كل ع م ا ل ه م عندها ا ح س ا تتاثر بها العيال ت ق ض ل هكذا وتركع هكذا وتقرا هكذا وتصبح هكذا وتقوم هكذا إ ل ى اخر في بسكه هذه احسان هذه احباء هذه رسوم كلها مرادفها الى العلوم يعني علوم الصلاه علوم صيام علوم زكاه علوم صلاح علوم كله علاج تاخر يعني كيف تعلم بها ما تعمل كيف تكون بها حالما ل ل ه على غ ر ا ر ما يقولون حالفا بالله إ ن م ا يخشى الله من خلاله ا ل ع ل ن ا ء به سبحانه لا ا ل ع ل ن ا ء به سبحانه ارجوك عن م ح ي ق رجاء يحب سواها لا ت ج رملها ارجوك لا ت س ت ط م ع انما العالم لا الحالف لله إ ن م ا يشقى الله م ل ع ب ا د إ ا ش ا ى من عباده إ ب م ن عملت الله عز وجل العلماء ب ي ه سبحانه ولكن ل واحد من صح واحد من رفع ذ ه ف ي ك س و ر وعوائل غفر له لنا و ت ك ب يقول و ن ه ذ ا ا ز ر ا ر ا ل ر ض و م إ ل ى ا ل ع ر و م أ و ا ل إ ش ب ا ح إ ل ى ا ل أ ر و ا ح اختاق من السجن ي ل م و ض ل معناها بصاره ما تنسش في اليد س د وخدعه ا من السجن لا ما تنسش في اليد ولا حقيقه بغير ا ل ش ر ي ع ة لا تدل الى الحقائق الايمانيه إ ل ا عبر الشريعه ا ل ش ر ي ع ة هي الباب الوحيد فالمقصود ب الذي في تنزيل فراغ الى الخصوم والعلوم ان لا يجنون ب ل ع ه على احسان العبادات والفئات هذا الهداف ضروري الدين واثر البيوت من ابوابها فحينما تصلي كما صلى رسول الله صلى الله ع ا ي ه وسلم وتصر كما صار وتزكي كما زكى باختصار تعبد كما عبد كل عميل يرتكب ولكن النبي ايضا صلى فمن كان اذا صلى نازى ربه و َ إ ِ ن َّ أ َ ح َ د َ ك ُ م ْ إ ِ ذ َ ا صلى لما ِ ي ه ِ ربه ََ في الحديث الصحيح هذا المسعر هذا و العلم فاذا صليت هذا يعني ارد عبادته الله اكبر فلا تجمل على اشكال الوقوع والسجود ب ا ل ع ي ش م ان شاء الله تعالى تذوق ك ن السراء حمدوث من فيه فيه العبادات التي تعبد الله بها عش ي معها وعش بها و ع ث ل ه ا أ ي ض ا تجد منها مثله تسر فيه وبه إ ل ى الله عز وجل فنعم ل ف ر ا ر في نفسه ان تفرغ الى الرسوم الى ا ل ع ل و د من الاكساد و ا ل أ ش ب ا ح الى الارواح ك ي ث تجد ا ل م ع ن ى الحقائق الدينيه في امان ن ل م الله اذا كنت فعلا تدخل ا ل الحقائق اليمانيه وتتذوق كمالاتها وجمالاتها تتذوق ذلك كله عبر بوابات الحق ا ل ش ر ي ع ة أ ي ا ل أ م ر المهني أ ن ه بنيه الكتاب اللهم اجعلنا من الذين يسرون اليك اللهم اجعلنا من الذين يسرون اليك اللهم اجعلنا من الذين يسرون اليك اللهم اردنا الحق حقا حق و ا ل ح س ب ت ل ا ع ه و ا ر ن الباطل ب ا ط ر ا والحسن انزلازا اللهم اعنا على ذكرك وكفرك و خ ط ي عبادك و ا ل ل ا م ن اغفر ل و و ا ن ي لنا من اجمعين ت ه اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم يا ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عاقبه امريكا اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اخفضنا بما تحقق به عبادك الصالحين اللهم اخفضنا بما ت ح ض ق به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين في ديننا واحياننا ودنيانا و أ خ ر ا ن ا و أ ه ل ي ن ا و أ م و ا ل ن ا و ا ح م ن ا انك ا ن ك الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد النبي ا ل أ م ي ي ن المصطفى صلى الله عليه و آ ل ه وسلم سيدنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون و س ل ا م على المرسلين والحمد لله رب العالمين